إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكلَّ مُحدثةٍ بدعة وكلَّ بدعةٍ ضلالة وكلَّ ضلالةٍ في النار أما بعدُ أُمَّاهُ أما عُذْرًا يا رمز النقار يا عنوان الطُّهُر يا قِمَّةَ العِفَّة يا معدنَ الشَّرف أُمَّاهُ عُذْرًا فلقد ذكَّرون بسيرتك العطرة وأيَّامك النظرة مع خير البرية صلى الله عليه وسلم حينًا بعث أشقاهم وارتقى مرتقًا صعبًا فأراد الله جل وعلا أن تُنشَر فضائلُك وتُذكَر مناقبُك وتُتلَى في المحارِيب براءَتُك وتضِجَّ المنابرُ للدفاعِ والذبِّ عنك ويعودَ أبناءُك إلى سيرَتِك وإذا أرادَ الله نشرَ فضيلةٍ طوِيَت أتاحَ لها لسانَ حقُودي نعم إنها أمُّنا وتاجُ رؤوسِنا رضيَ من رضي وابى من ابا انها عائشه الاسما من هذا الهراء والافتراء انها عائشه من تولى الله من فوق سبع سماوات تبرئتها فماذا ينقم احفاد المجوس منها لماذا يلوكون عرضها ويتشدَّقون باتهامها بألسِنةٍ حِداد وأقلامٍ سُودٍ ومِداد لماذا يحتفِلون بموتِها أمَّاهُ عذرًا لم يدعوا كلمةً نابِية أو لفظةً جارِحة إلا وكالوها لأمنا عائشة ولم يتركوا تُهمةً عظيمة أو فريةً جسيمة إلا وألصقوها بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهم يسيرون على خُطَى آبائهم فليس بجديدٍ ما فعلوه وما تفوَّهوا به ليكون شاهدًا عليهم لقد شاء الله جل وعلا أن يُوثَّق هذا الاحتفال لتُختَرَقَ أَسْتَارُ التَّقِيَّةِ لديهم والله مخرج ما كانوا يحذَرون نشكُو إلى الله القوي القاهر. مما جنته يد الخبيث العافر جُد عظيم جُد عظيم بنزع أصل لسانه واجعله معتبراً لكل مناظر يتعبَّدون بنيلهم من أمنا في عرضها بُعدًا لكل مُهاتِر، فالطعنُ في عرض العفيفة مخرج من مِلَّة الإسلام دون تشاور أمَّاه عُذرًا، فالكلامُ سلاحُنا لا يشفِي غلا من ذليلٍ صاغِر، فالقلبُ يشكُو حُرقةً ومرارةً والعين تغرقها دموع النواهر هي امنا عرض الفداء لعرضها مع عرض امي والنساء الحرائر وكذاك من ارواحنا ودماءنا وقلوبنا ومن العيون النواظر هي عندنا اغلى الغوالي إنها زوج النبي ذي المقام العامري صلى الله وسلم على نبينا محمد نعم إن من ثمار هذه الواقعة أن ذكرون بسيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإلى سيرتها العطرة نقطف من ثمارها ونستنشط رياحينها ونتدارس شيئا من أخبارها ليعلم الجميع من هي عائشة وما مكانة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها إنها الصديقة بنت الصديق حبيبة الحبيب وإلفه القريب الطيبة زوج الطيب والطيب والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات المُبرَّأة من فوق سبع سماوات يقول الله جل وعلا في عشر آيات في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عُصبةٌ منكم لا تحسبوه شرًّا لكم بل هو خيرٌ لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبراً منهم له عذاب عظيم لم يتزوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً غير عائشة ولم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأةٍ سوى عائشة ولم يكن في أزواجه بل وفي الناس كلهم من هو أحبُّ إليه من عائشة ولا تعلم امرأةٌ في الدنيا هي أعلم بشرع الله من عائشة حبها قربة وبغضُها ظلال وسبُّها فجور وقذفُها كفر وقد أجمع العلماء على كفر من قذفها بعد براءتها لانه مكذب للقران من رضيها ام الله فهو مؤمن ومن لم يرضها ام الله فليس بمؤمن وصدق الله جل وعلا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم كان من شغَف النبي صلى الله عليه وسلم بها أنه كان يُدلِّلُها ويُناديها يا عائش ويا مُوفَّقَة رواه الترمذيُّ وقال حسنُ صحيح. وناداها قارنَا اسمَها باسمِ أبيها المُحبَّب إلى قلبِه فقال صلى الله عليه وسلم يا بنتَ الصُدِّيق بل كان من فرطِ محبَّة النبي صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها رضي الله عنهما كان إذا غارت زوجاته رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم إنها بنت أبي بكر إنها بنت أبي بكر رضي الله عنها رواه البخاري وكان لحمرة فيها يبهجها صلى الله عليه وسلم بمناداتها يا حميراء فلقد روت ام سلمة رضي الله عنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض امهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال انظري يا حميراء الا تكوني انت ثم التفت إلى علي رضي الله عنه فقال ان وليته من أمرها شيئا فارفق بها رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين هذه المصول حبيبةٌ لنبينا هي زوجه في عاجلٍ والآخر هي بكره لم تلقى زوجاً قبله هي حبه روحي فداء الطاهر وهي ابنة الصديق صاحب أحمد وبه تفاخر فوق كل مفاخر لقد تتلمذت عائشة وتخرجت من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم فقد تولاها في طفولتها شيخ المسلمين أبوها أبو بكر الصديق ورعاها في شبابها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زواجه بها بأمرٍ من الله إثر وفاة خديجة رضي الله عنها فتزوج بها وبسودة بنت زمعة في آنٍ واحد ولكنه دخل بسودة وتفرَّد بها ثلاثة أعوام حتى بَنَى بعائشة في شوَّال بعد وقعة بَدُر وانتقَلَت العروس الطاهرة المُطهَّرة إلى بيت النُبوَّة وما هو بيت النُبوَّة؟ هل كان قصرًا مشيدًا أو بناءً عاليًّا؟ لا كان عبارةً عن حُجرة من الحجرات. شُيِّدَت حول المسجد من اللبن وسعَ النخل وقد وُضِع فيه فراشٌ من أدم حشوه ليف ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير وعلى فتحة الباب أسدِل ستارٌ من الشعر هذا هو بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حُبًّا عظيمًا فعن عمر بن العاصي رضي الله عنه قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيشٍ فأتيته فقلت يا رسول الله أيُّ الناس أحبُّ إليك قال عائشة قال قلت من الرجال قال أبوها رواه الترمذي وقال حسنٌ صحيح وعن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فإذا كانت عند أحدهم هدِية يريد أن يُهدِيَها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخَّرَها حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث صاحبُ الهديَّة بها إليه فكلم حزبُ أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقولُ من أراد أن يُهدِيَ إلى رسول الله هدية فليُهدِها حيث كان من بيوت نسائه فكلمته أم سلمة قالت فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقلن لها فكلميه قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقلن لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمت فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في لحاف امرأة إلا عائشة وكانت عائشة خير زوجة صبرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه على الفقر وعلى الجوع كانت تمر الأشهر وما يُوقَدُ في بيت رسول الله نار ولما أقبلَت الدنيا على المسلمين أُتيَت عائشةُ مرَّةً بمئة ألف درهم وكانت صائمة ففرَّقتها جميعًا وليس في بيتها شيء فقالت لها مولاتُها لو أبقيت لنا شيئًا قالت لو ذكَّرتيني لفعلت وقد كانت عائشةُ رضي الله عنها مرجعًا في العلم والبلاغة والحديث والفقه قال الزُهري لو جمع علمُ عائشة إلى علم جميع النساء لكان علمُ عائشة أفضل وقال هشام بن عروة عن أبيه قال لقد صحِبتُ عائشة فما رأيتُ أحدًا قط كان أعلمَ بآيةٍ أنزِلَت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا اروى له ولا بيوم من ايام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بطب منها فقلت لها يا خاله الطب من اين علمتيه قالت كنت امرض فينعت لي الشيء ويمرض المريض فينعت له واسمع الناس بعضهم لبعض فاحفظه وعندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الاخير. بعد عودته من حجة الوداع كان يقول بآبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أين أنا غداً أين أنا بعد غد استبطاءً ليوم عائشة فطابت نفوس بقية أمهات المؤمنين وهن الطيبات المطيبات رضي الله عنهن جميعا طابت أنفسهن بأن يُمرَّض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حيثُ أحب وقُلنا جميعًا يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لعائشة وانتقَلَ الحبيب إلى بيتِ الحبيبة فسهِرت تمرِّضُه صلى الله عليه وسلم وحانَت لحظةُ الرحيل ورأسه الشريف على حجرها بين سحرها ونحرها أرأيتم أجمل من هذه الصورة ترسم الحب العميق الطاهر فأين المتطاولون في عرض عائشة وأين المبغضون لها عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وموتِهِ بين سحرِها ونحرِها تقولُ هي رضي الله عنها تصِفُ تلك اللحظاتِ الرهيبة توفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتِ وفي يومِ وفي ليلةِ وبين سحرِي ونحري, ونحرِي ودخلَ عبدُ الرحمن بن أبي بكر وفي فمه سواك فنظر إليه حتى ظننت أنه يريده فأخذته فمضغته ونفغته وطيبته ثم دفعته إليه فاستن به كأحسن ما رأيته مستنًّا قط ثم ذهب يرفعه يرفعه إليه فسقطت يده فأخذت أدعو الله له بدُعاءٍ كان يدعُو به له جِبريل وكان هو يدعُو به إذا مرِض فلم يدعُو به في مرَضِه ذاك فرفع بصرَه إلى السماء وقال بل الرفيقُ الأعلى وفاضَت نفسُه فالحمدُ لله, فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يومٍ من الدنيا وَدُفِنَ صلى الله عليه وسلم حيث قُبِض في بيتِ عائشة أبعد هذا يتطاولُ متطاول على عائشة إلا من أعمَن الله بصيرته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره إن ربي غفورٌ رحيم أما بعد كيف ننصُرُ أُمَّ المُؤمنين عائشة رضي الله عنها لابُدَّ أخي الكريم أن تعلم علمَ اليقين أن في طيات هذه المحنة منحًا عظيمة ولو لم يكن فيها إلا العودة لسيرة الطاهرة عائشة رضي الله عنها لكفى وإليك خطواتٍ تنصُرُ بها أُمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أولاً عليك بالاقتداء التام والاتباع الكامل لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تقتفي أثاره وتتبع سنته تحب ما أحبه وتبغض ما أبغض تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر وتصدقه فيما أخبر ثانياً تربية من ولاك الله أمرهم على حب الصحابه وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات وأن لهم مكانه عظيمه ساميه لا يجوز المساس بها باي حال من الأحوال وانهم قوم اختارهم الله لصحبه نبيه وزكاهم في كتابه ثالثا قراءه سيرة عائشه وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم عامة وحث النساء على الاقتداء بهم وأن لا يستبدلن الذي هو أدنى بالذي هو خير فلا ينخدعن بالقدوات المزيفة من رعاع الإعلام وسقط المتاع بل يقتدين بعائشة وحفصة وأم سلمة وأمهات المؤمنين فهن خير من يقتدى بهم رابعاً الدعاء الدعاء الدعاء, الدعاء, الدعاء, الدُّعاء، الدُّعاء، الدُّعاء، سِهامُ الليل، لا تُخطِئ، ولكن لها أمدٌ، وللأمد انقِضاُه فاللهم إنا نسألك بقوتك وعزتك أن تُريَنا في من تجرَّأ على أمنا رضي الله عنها أن تُريَنا فيه عجائب قدرتك اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك اللهم سلط عليه الافات والامراض اللهم سلط عليه الافات والامراض اللهم سلط عليه الافات والامراض اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجده اللهم شل اركان اللهم اخرس لسانا اللهم ارنا فيه ايه, <اللهم أرينا> فيه آية> تَكُونُ لَنَا فَرَحًا وَسُرُورًا وَعَلَيْهِ أَلَمًا وَحَسْرًا اللهم اشفِ صدورنا واذهِب غيظَ قلوبنا يا قوي يا عزيز صلُّوا وسلِّموا على رسول الله